يقول الإمام ابو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجم الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث الرابع عشر قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة الحديث رواه الامام البخاري ومسلم قد عرفنا فيما عرضناه من دروس ماضية أن الحديث مشهور لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد رويان عبد الله بن مسعود وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عثمان يعني ابن عفان رضي الله تعالى عنه وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وابي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع وقد عرفنا ان المراد بقوله لا يحل دم امرئ مسلم اي بعد ان تحصنا بالشهادتين وبالدخول في الاسلام لا يحل قتله الا اذا وقع منه امر من ثلاث اما الامر الاول ان يقع في حد من حدود الله كان يزني بعد ان احصن وليس المراد بقوله الثيب يعني ان هذا وصف يتعلق به الحكم في قوله الثيب الزاني لانه جاء في بعض الروايات انه وصف بالاشيمط اشيمط زاني لكن لما كان غالب من تزوج وتحصن قد يبلغ سن متقدمه يضربه الشيء فيوصف بأنه قد شاء يقال فيه أنه أشيمر لكن المراد ب من يقام عليه هذا الحد كل من أحصن حتى وإن كان يعني في سن مبكره وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رجم بعض الصحابة رضوان الله عليهم كماعز والغامدية ولم يبلغوا سن. الشيب كان مناط الحكم متعلقا بالاحصان فقوله الثيب الزاني يعني الزاني المحصن اي الذي سبق له زواج الذي تزوج ودخل باهله ثم وقع منه الزنا فإنه يستوجب القتل والقتل يكون بالرجم وهو حد من حدود الله لا يخرج يعني صاحبه لا يقتل كفرا وإنما يقتل حدا وتطهيرا قال وأما النوع الثاني فهو قاتل النفسي الذي قتل نفسا متعمدا وقد عرفنا في درس درس ماض ان المراد بقوله النفس بالنفس يعني من قتل نفسا متعمدا اما من قتل شخصا خطأ او قتله قتل شبه عمد فمثل هذا لا يقتل وانما تجب عليه الديع وقد عرفنا فيما عرضناه في درس ماضي ان هذا العموم وهو قوله النفس بالنفس مخصص فهناك من لا يجب في حقه القصاص كأن يقتل الرجل ابنه فإن قتل الرجل ابنه لا يجب القصاص وهذا هو الرأي الراجح لدى أهل العلم وكذلك لا يقتل المسلم بالكافر فلو قتل مسلم كافرا ذميا فإنه لا يقتل لعدم الكفاءة بين المسلم والكافر أما إذا كان الكافر حربيا فهذا باتفاق لا يقتل لأن الكافر الحربي حلال الدم وهكذا العبد يعني قتل الحر بالعبد إذا قتل حر عبدا وإن كان متعمدا فالراجح من الأقوال أنه لا يقتل لماذا لا يقتل لأن العبد يعني يقدر بثمن ويدفع قيمته وأما الحر فإنه لا لا تكافأ بينه وبين العبد. كل ذلك مر بنا في درس الناضي وكنا قد انتهينا إلى الأمر الثالث وهو التارك لدينه المفارق للجماعة وهو أن من ارتد عن دين الإسلام ورجع الى الكفر بعد أن دخل في الإسلام فإنه يقتل بعد أن يستتاب فإن تاب فالحمد لله وإن أصر على ردته فإنه يقتل ويقتل كافرا يقتلوا كافر ولذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه خارج عن دين الاسلام وقد عرفنا ايضا ان التارك لدينه المفارق للجماعه هذا الذي يستوجب القتال على خلاف بين اهل العلم هل يستتاب او لا يستتاب وهل يقتل اذا قتل او انه يقتل وان لم يعني يقتل او انه لا يقتل الا اذا قتل لانه جاء في بعض الروايات انه يعطى حكم يعطى حكم قاطع الطريق يقتل او ينفى من الارض او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف كما مرى بناء فيما ذكره واورده الشارع هذا بنصوص اخرى نعم لا يقتل عبد بمسلم يعني ب ب بحر جاءت نصوص اخرى خصصت وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند هذه المساله حيث قال الشارح رحمه الله فان قيل فقد خرج النسائي من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا بيحدى ثلاث ثلاث زان زاني محصن يرجم ورجل قتل متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض وهذا يدل على أن المراد من جمع بين الردة والمحاربه يعني أما إذا اكتصر على الردة فالحكم أنه يقتل لقيام النص بذلك لكنه لو جمع بين الردة وبين المحاربه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 دون ان يخرج عن الملة دون ان يكفر ففي هذه الحال يقام عليه حد الحرابه اما اذا جمع بينهما فانه يستحل دمه ولو قتل فالقتل يعني في حقه اولاد قيل فقد خرج ابو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ بلفظ آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى ثلاث زنا بعد احصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى ينف ينف من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل ومحل الشاهد قوله هو رجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض يعني على التخيير وهذا خاص بالمحارب بأحكام المحاربين قال وهذا يدل على أن من وجد منه الحراب من المسلمين خير الإمام فيه مطلقا كما يقول علماء اهل المدينة مالك كما يقول علماء أهل المدينة مالك وغيره والرواية الأولى قد تحمل على أن المراد بخروجه عن الإسلام خروجه عن أحكام الإسلام وقد تحمل على ظاهرها يعني ارتداده ويستدل بذلك أو يستدل بذلك من يقول إن آية المحاربة تخت إن آية ويقوله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحار يقات الله ورسوله إن آية المحاربة تختص بالمرتدين فمن ارتد وحارب فعل به ما في الآية ومن حارب من غير ردة وقيمت عليه احكام المسلمين من القصاص والقطع في السرقه يعني ان قتل يقتل وان سرق تقطع يده وان تمرد وآذى يعني للامام ان يطبق عليه هذه الاحكام إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وهذا يختلف باختلاف ما ارتكب من الجرائم فإن ارتكب جريمة القتل يقتل وإن لم يرتكب جريمة القتل وإنما يعني آذا وعاث في الأرض فسادا فللامام أن يقطع يديه ورجليه من خلاف أو أن ينفيه من الأرض إلى غير ذلك من الأحكام التي هي دون القتل هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم وبعضهم أطلق الحكم وقال الإمام مخير بحسب ما يراه رادعا وما يراه صالحا لإقامة الحد ولتأمين المسلمين ولعدم ترك الفوضى في المجتمع المسلم قال ويستدل بذلك من يقول إن آية المحاربة تختص بالمرتدين فمن ارتد وحارب فعل به ما في الآية يعني من قتل أو صلب أو نحوه ومن حارب من غير ردة أقيمت عليه أحكام المسلمين من القصاص أي إذا قتل فيقتل لكنه يقتل حددا لا كفرا والقطع في السرقة وفي رواية عن أحمد لكنها غير مشهورة عن وهذا رواية عن أحمد لكنها غير مشهورة عن والرواية المشهورة عن الإمام أحمد ترك الخيار للإِن للإمام وكذا قال طائفة من السلف إن آية المحاربة تختص بالمرتدين منهم أبو قلابة وغيره قال وبكل حال في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الفاظه مختلفة وقد روي عنها مرفوعا وروي عنها موقوفا لكن في الغالب أن ما يروى موقوف يحمل على, إيه؟ على المرفوع علو وحديث بن مسعود رضي الله تعالى عنه لفظه لا اختلاف فيه يعني كما جاء التارك لدينه المفارق للجماع وهو ثابت متفق على صحته ولذلك لا يعارض بحديث عائشه رضي الله تعالى عنه ولكن يقال على هذا انه قد ورد قتل المسلم بغير احدى هذه الثلاث الخصال وهذه يعني وهذا القتل اما أن يكون على سبيل الحد وإما أن يكون على سبيل التعذير فليس معناه أنه إن قتل المسلم يلزم منه أن يكون مرتدا على ولكن يقال على هذا إنه قد ورد قتل المسلم بغير احدى هذه الخصال الثلاث فمنها في اللواط وقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به وأخذ به كثير من أهل من العلماء أخذ به كثير من العلماء كمالك وأحمده وقالوا إنه موجب للقتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن يعني فاعله فهذا يكون على سبيل التعذير أو على سبيل إقامة الحد لا على سبيل أنه مرتد وخارج عن الدين وقد روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع فذكر الثلاثة المتقدمة وزاد ورجل ورجل عملا عمل قوم لوط اي انه يستوجب قال اخرجه ابن ابي شيبة الا انه منقطع يعني الاسنان ومنها يعني ومن الاسباب التي توجب القتل من غير الاحكام من غير الثلاث الخصال من اتى ذات محرم يعني من زنى بذات محرم من أتى ذات محرم ها هل إذا تزوج ينعقد الزواج ما ينعقد الزواج باطل ومنها من اتى ذات محرم وقد روي الأمر بقتله وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بمرأة أبيه وأخذ بذلك طائفة من العلماء وأوجبوا قتله مطلقا محصنا كان أو غير محصن علق هنا على هذا الحديث قال الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لقيت خالي أبا بردته ومعه الرائع، فقلت إلى عين فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبي أن أقتله وأضرب عنقه ومعلوم أن أهل الجاهلية ما كان الرجل يعني يتزوج امرأة أبي بأن يعقد عليها وإنما كان في العادة عندهم أنه متى مات الأبو إذا أتي الولد ويلقي عليها ثوباً فتختص به وتكون له ويمكنه أن يعشرها فلم يكن ثمة عقد نكاح ولو فرضنا أن هذا العقد عقد فهو باطل لأنه منصوص على تحريمه كما قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية قال ومنها أي ومن النفس التي تقتل أن النفوس المسلمة التي تقتل من غير الثلاثة الساحر وفي الترمذي من حديث جندوب مرفوع حد الساحر ضربة بالسيف. فإذا هو يقتل حدا وذكر وذكر ان الصحيح وقفه على جنده وهو مذهب جماعه من العلماء منهم عمر بن عبد العزيز ومالك واحمد واسحاق ولكن هؤلاء يقولون انه يكفر بسحره فيكون حكمه حكم المرتدين لكن لا يلزم لا يلزم من كونه يجري السحره ان يرتد لان هذا ان اعتبرناه حدا فيكون هذا مما اضيف الى الثلاثه المذكوره وقد جاء ان حفصه رضي الله تعالى عنها امرت بقتل كانت قد سحرتها مما يؤيد ان السحر له حد وهو القتل وبعض اهل العلم ايضا يقول هو كالمفسد في الارض ان قتل يقتل وان لم يقتل فانه لا يقتل وانما ينكل بقدره اللي ترتكر قال ومنها من وقع من قتل ومنها قتل من وقع على بهيما ومنها قتل من وقع على بهيما وقد ورد فيه حديث مرفوع ولفظه يعني قال الحديث اخرجه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من طريق عمرو بن عمي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من وجدتموه وقع على بخيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة لفظ الترمذي وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو وقد روى سفيان عن عاصم عن أبي, عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال من اتى بهيما فلا حد عليه ثم قال وهذا اصح من الحديث الاول يعني الحديث المرفوع والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول احمد واسحاق ها ما اسمع ايه هذا تعليق تعليق للمحقق قال ومنها قتل من وقع على بهيمه وقد ورد فيه حديث مرفوع وقال به طائمة من العلماء ومنها أي من الأسباب الموجبة للقتل من ترك الصلاة فإنه يقتل عند كثير من العلماء وهم عند الحنابلة وأهل الحديث وطائفة من السلف لكن هؤلاء إنما يجيبون قتله لارتداده ولكفره لأن عندهم من ترك الصلاة يكفر لقوله صلى الله عليه وسلم الأهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر وجمهور أهل العلم يحملون الحديث على المراد بالترك عن الجحود فيعود أو فيرجع إلى الارتداد وأما ترك الصلاة تهاونا فالجمهور على أنه لا يخرج من الملة وفاعله مرتكب كبير ولذلك يستتاب فإن تاب وإلا يقتل حدا لأن ترك الصلاة يوجب القتل ومعنى يقتل حدا أي أنه بعد أن يقتل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لخلاف من ذهب إلى أنه يقتل كفرا وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وطائفه من أهل العلم وقول أهل الحديث فإنهم إن قتلوه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن ولا يدفن في مقابل المسلم نعم ما نسان نعم خشية هم يقولون ان يعني اتيان البهيمة يفسدها ويفسد لحمها ولذلك تقتل حتى لا تؤكل وبعضهم يقول لا تقتل حتى يعني تطمس الجريمة لانه كلما تشاهد تلك البهيمة يعني يتذكر الناس ذلك الجرم قال ومنها من ترك الصلاة فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم إنه ليس بكافر وقد سبق ذكر ذلك مستوفى ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة لكن هذا الذي عليه الجمهور أن هذا منسوخ وقد ورد الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة قال رواه من حديث معاوية أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصحاحة ابن حبان والحاكم ورواه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أبو داود والنسائي ورواه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصحاحة ابن حبان والحاكم ورواه من حديث أبي سعيد بن حبان لكن كما هو معلوم أن الذي عليه المحققون أن هذا الحكم منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقتل شارب الخمر في المرة الرابعة قال ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة وقد ورد الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وأخذ بذلك عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما وغيره وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله قال وفي صحيح البخاري أن رجلا كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الخمر فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يوتى به فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تلعنه بالخمر قال لا تلعنه فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ولم يقتله بذلك وقد رؤيا قتل السارق في المرة الخامسة وقيل ان بعض الفقهاء ذهب اليه ذلك ان السارق تقطع يده اليمنى في المرة الاولى ثم اليد الثانية في المرة الثانية ثم القدم اليمنى في الثالثة ثم القدم اليسرى في الرابعة ثم يقتل الخامس. هكذا يصرق بفمه وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة وقيل ان بعض الفقاء ذاب اليه ومنها اي من الاثار التي تبيح قتلى غير الثلاثة ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بوع خليفتين فاقتلوا الآخر منهما قال خرجه مسلم من حديث أبي سعيد يعني الخدرية رضي الله عنه قال وقد ضعف العقيل أحاديث هذا الباب كلها يعني التي فيها قتل الخليفة الثاني ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم أمركم جميعا على رجل واحد فاراد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه وفي رواية فضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان وقد خرجه مسلم ايضا من رواية عرفجة ومنها اي ومن الاسباب الموجبة للقتل دون الردة من شهر السلاح يعني على المسلمين قال فخرج النساء من حديث ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهر السلاح ثم وضعه فدمه هدر وقد يعني ابن الزبير مرفوعا وموقوفا قال البخاري إنما هو موقوف يعني من قول ابن الزبير يعني بمعنى أنه رفعه شهره ثم وضعه أي في المسلمين هذا الذي يظهر لأنه إذا كان قد كف فما الموجب لقتله قال وسيل أحمد عن معنى هذا الحديث فقال لا أدري ما هذا وقال إسحاق بن راهوية إنما يريد من شهر السلاح ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس فقد حل قتله قال وهو مذهب الحرورية يعني الخوارد يستعرضون الرجال والنساء والذرية قال وقدروه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما يخالف تفسير إصحاب قال فخرج الحاكم من رواية علقمة ابن أبي علقمة عن أمه أن غلاما شهر السيف على مولاه في إمرة سعيد بن العاص وتفلت به عليه فأمسكه الناس عنه فدخل المولى على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال السمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشار بحديده الى أحدين من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه يعني استوجب القتل فأخذه مولاه فقتله وقال صقيح على شرط الشيخين قال والحديث رواه أحمد والحاكم وصححه على شرط الشيخين قال وافقه الذهبي مع أن أم علقما واسمها مرجانة لم يوثقها غير ابن حبان ولم يروي عنها غير ابنها لكن الحديث يتقوى بحديث ابن الزبير المتقدم قال وقصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من قتل دون ماله فهو شهيد وفي رواية ومن قتل دون دمه فهو شهيد و ما مناسبة هذا الحديث يعني في هذا الموطن أه؟ لكن هو قال من قتل ما قال من قتل؟ لأن من قتل دون ماله لم يقل إلا ليس هذا المقصود لأن قوله من قتل الحكم بين حكم المقتول ونحن لا ما ذكرنا حكم القاتل لأنه إذا كان قتله القاتل يقتل لقتله، ها؟ يقتل لقتله، إذن ليس هو في محل الاستشهاد في في الموضوع الذي الذي ذكر فيه أنه يشرع قتل يشرع القتل في غير الثلاط، يشرع القتل في غير الثلاط. قال وقصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل دون ماله فهو شهيد وفي روايه ومن قتل دون دمه فهو شهيد فان اريد مال المرء او دمه دافع عنه بالأسهل فإن أريد مال المرء أو دمه دافع عنه يعني كأنه يقول لا ينبغي ان يقتل من اراد اخذ ماله او اراد دمه اذا استطاع ان يرده بدون القتل ان استطاع ان يرده بدون القتل هل هذا مذهب الشافعي واحمد وهل يجب ان ينوي انه لا يريد قتله ام لا روايتان عن الامام احمد يعني كان هذا زيادة في التفصيل وزيادة في الاستطراد في حكم من دافع عن نفسه فقتل من صال عليه فقتل الصائب كأنه يرى أنه إن قتله وهو قادر على دفعه بدون القتل فإنه متعد لأن الأصل أنه لا يقتله إلا إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد سبيلا لدفعه ولدرء شره إلا بالقتل ها؟ الظاهر والله أعلم أنه لا شيء عليه لأن حديث النبي من قتل دون ماله أو من فهذا صائل والصائل يقتل لأن هذا متعد وظالب وهو الذي قصد الجناية والآخر مدافع عن نفسه لكنه في دفاعه عن نفسه كأنه لم يأخذ بالأرفق فهذا على الأقل شبهة تدفع عنه القصاص لكن هل تلزمه الديا هذا محل النقاش وذاب طائفه الى ان من اراد ماله او دمه ابيح له قتله ابتداء ودخل على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لص وقام اليه بالصيب بالصيب بالصيب بالسيف صلتا فلولا انهم حالوا بينه وبينه لقتله قال الخبر رواه, الخبر رواه عبد الرزاق في, في مصنفه بإسناد صحيح قال وزير الحسن عن لص دخل بيت رجل ومعه حديدا قال اقتله بأي قتلة قدرت عليه وهؤلاء يباعوا قتله وإن ولى هاربا من غير جناية قال منهم أيوب السختياني. يعني من علماء التابعين كأنهم رأوا أن شروعه في السرقه يبيح دمه قال وخرج الامام احمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدار حرمك فمن دخل عليك حرمك فاقتله ولكن في اسناده ضعف قال رواه احمد وذكر الهيثم في المجمع وزاد نسبته الى الطبري وفيه محمد بن كثير السلمي وهو ضعيف ومنها أي ومن الأمور التي يجوز فيها القتل لغير الثلاثه قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين وقتل الجاسوس الكافر أيضا من باب أولى وقد توقف فيه أحمده يعني توقف في قتل الجاسوس المسلم وأباح قتله طائفة من أصحاب مالك وابن عقيل من أصحابنا يعني من الحنابلة ومن المالكية من قال إن تكرر ذلك منه أبيح قتله واستدل من أباح قتله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق حاطب ابن أبي بلتعى رضي الله تعالى عنه لما كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ويأمرهم بأخذ حذرهم قال فاستأذن عمر رضي الله تعالى عنه في قتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا فلم يقل إنه لم يأتي بما يبيح قتله وإنما علل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدرا ومغفرة الله تعالى لأهل بدر قال وهذا المانع منتفن في حق من بعده يعني فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يقل لعمر انه لا يستوجب القتل كأنه اقر عمر على انه يستوجب القتل لكن قام مانع اخر وهو شهوده بدرا فاعفاه من هذا القتل ومفهومه ان من تجسس على المسلمين يجوز قتله ها؟ لا لعدم, لعدم قيام المانع ومنها ما خرجه ابو داود في المراسيل من رواية ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب اباه فاقتلوه يعني هذا ايضا مما يستوجب القتل. قال ورؤيا مسندا من وجه اخر لكن لا يصح قال الحديث رواه الخرايطي في مساوي الاخلاق كما في الجامع الكبير عن سعيد بن المسيب عن ابي قال واعلم ان من هذه الاحاديث المذكوره ما لا يصح ولا يعرف به قائل معتبر كحديث من ضرب اباه فاقتلوه وحديث قتل السارق في المرة الخامسة وباقي النصوص كلها يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو أنه إما قتل نفسا وإما أنه تارك لدينه مفارق للجماعه وذلك أن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تضمن أنه لا يستباح حدم المسلم إلا بأحدى ثلاث بأحدى ثلاث غصال إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين وإما أن يزني وهو محصن وإما أن يقتل نفسا بغير حق فيوخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بأحدى ثلاثة أنواع ترك الدين وإراقة المحرم وإراقة الدم المحرم وانتهاك الفرج المحرم فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها فأما انتهاك الفرج المحرم فقد ذكر في الحديث أنه الزنا بعد الإحصان وهذا والله أعلم على وجه المثال فإن المحصن قد تم تمت عليه النعمة بنيل هذه الشهوى بالنكاح. فإن أتاها بعد ذلك فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم محرم عليه أبي دمه تفي شرط الإحصان فيخلفه شرط آخر وهو كون الفرج لا يستباح بحال وهذا مثل من أتى ذات محرم إما مطلقا قال كاللواط او في حق اللوط او في حق الواط يعني ان يكون التحريم في حق الواطي كمن وطئ ذات محرم بعقد او بغيره بعقد او غيره فهذا الوصف هل يكون قائما مقام الاحصان وخلفا او خلفا عنه او وخلفا عنه فهذا الوصف هل يكون قائما مقام الإحصان وخلفا عنه هذا هو محل النزاع بين العلماء قال والاحاديث دالة على أنه يكون خلفا عنه ويكتف ويكتفى به في إباحة الدم وأما سفك الدم الحرام فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء كتفريق جماعة المسلمين وشق العصا والمبايع لإمام ثاني ودل الكفار على عورات المسلمين هذا هو محل النزاع قال وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه ما يدل على إباحة القتل بمثل هذا ايه لكن هو الان يسأل عن العلة ايش العلة في ذلك وذكر الاحاديث ولم يطعم في الاحاديث لكن يقول ما هي العلة هل يندرج تحت كونه استباح الدم او يندرج تحت كونه اثار الفتنة الاصلات اعتبار له لان العقل باطل لا لا اثر له لكنه قد يكون شبهه وان لم يعتبره كثير من اهل العلم ها مقام الاحصان يعني مثلا اللواط اللوطي قلنا يقتل طيب يقتل هو وليس محصن قال لان فعل اللواط كالاحصان يعني فعل اللواط شرط في القتل كشرط الاحصان في القتل يعني ليس شرط القتل فقط مقصود في الاحصان وانما قد يتعداه الى ما يكون في الحرمة مثل الاحصان كاللواط الذي ضرب به المثل ثم <تصفيق> كلاهما وقع في هذا لكن اساسا مجرد وطئ الوطئ يوجب الحد لكن هذا الحد جاء الشارع وفرق بين المحصن وغير المحصن فجعل حد المحصن القتل وغير المحصن الجلد. طيب هل هذا الحكم يتعدى إلى كل وطئ قالوا لا لأن اللواط الذي جاء النص به دلنا على أن فاعله يقتل وإن لم يكن مخصن لأن الشارع ما فرق بين المخصن وغير المخصن. ألأ... ألأ بين لا العل ليست الإلاج العل هنا كونه يعني و... وقع أو وطأ في فرج محرم على الإطلاق على الإطلاق قال وكذلك شهر السلاح لطلب القتل هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم؟ ام لا؟ فابن الزبيري وعائشة رضي الله تعالى عنهما رأياه قائما مقام القتل الحقيقي في ذلك، لأنه وسيلة إلى القتل ولأنه سبيل إليه، وكأنهم أعطوا الوسيلة حكم الغاية، وكذلك أطع الطريق بمجرده، هل يبيح القتل أم لا؟ لأنه مظلمة، لسفك الدماء المحرمة. وقول الله عز وجل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا قال يدل على أنه إنما يباح قتل النفس بشيئين أحدهما بالنفس والثاني بالفساد في الأرض ويدخل في الفساد في الأرض الحراب والردة والزنا فإن ذلك كله فساد في الأرض وكذلك تكرر شرب الخمر والإصرار عليه ومظنة سفك الدماء المحرمة وقد اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه على حده ثمانين يعني جلدا وجعل السكرى مظنة الافتراء والقذف والقذف الموجب لجلد الثمانين ولذلك والقذف الموجب لجلد الثمانين ولما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونهاهم عن الأشربة والانتباذ في الظروف قال إن أحدهم ليقوموا إلى ابن عمه قال إن أحدكم ليقوموا إلى ابن عمه يعني إذا شرب فيضربه بالسيف. وكان فيهم رجل قد أصابته جراحه من ذلك فكان يخبأها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل إقامة لمضان القتل مقام حقيقته لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق الذي يعني مر بنا أن القتل في حق شارب الخمر إذا عتعد الأربع منسوخ قال هذا محل النزاع وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناها الارتداد عن دين الإسلام ولو أتى بالشهادتين قال فلو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين أبي حدمه لأنه قد ترك لذلك دينه وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه بالقاذورات او جحد ما يعلم من الدين بالضروره كالصلاه وما اشبه ذلك مما يخرج او مما يخرج من الدين وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من اركان الاسلام الخمس هذا ينبني على أنه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك أم لا فمن رآه خروجا عن الدين كان عنده كترك الشهادتين وإنكارهما ومن لم يره خروجا عن الدين فاختلفوا هل يلحق بتارك الدين في القتل لكونه ترك أحد مبان الإسلام أم لا لكونه لم يخرج عن الدين والمسألة أيضا يلاحظ فيها مسألة الجحود والتهاون أما الجحود فهذا باتفاق أهل العلم على أن تاركه على أن فاعله يعني الجاحد يخرج من الدين قال ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع يعني المبتدع الداعية فإنهم نظروا إلى أن ذلك سبب أن ذلك شبيههم بالخروج عن الدين، وهو ذريعة وسيلة إليه. فإن استخفى بذلك ولم يدعوا غيره كان حكمه حكم المنافقين إذا استخفوا، وإذا دعا إلى ذلك تغلب جرمه بإفساد دين الأمة، وقصح على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتال الخوارج. وقتلهم، وقد اختلف العلماء في حكمهم، يعني في حكم الخوارج، فمنهم من قال هم كفار، فيكون قتلهم لكفرهم، ومنهم من قال إنما يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين وتكفيرهم لهم. وهو قول مالك وطائفة من أصحابنا وأجاز الابتداء بقتلهم والإجهاز على جريحهم يعني لا ينتظر حتى يبدأوا بالقتال وإنما يبدأهم الإمام بالقتال خصوصا إذا تهيئوا وتجمعوا له وأرادوا أن يبادر الإمام أو أن يفاجهوا الإمام فله أن يبدأهم وأن يقاتله وأن من فر منهم هل يلحق ويجهز عليه وأن من جرح منهم هل يجهز عليه أو لا هي مسائل محل خلاف بين أهل العلم تتوقف على الحكم بقتل بكفرهم أو بغير كفرهم فمن جعلهم محاربين قال لا يجهز على جريفهم ولا يتتبع فارهم وإنما يقاتلون من ما قرأت الحديث الذي قال الرجل الذي قال النبي اعدل إنك لم تكن تعدل قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضه هذا قال ومنهم من قال إنما يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين وتكفيرهم لهم وهذا قول مالك وطائفة من أصحابنا يعني الحنابلة وأجاز الابتداء بقتالهم والإجازة على جريحهم ومنهم من قال إن دعوا إلى ما هم عليه وإن أظهروه ولم يدعوا إليه لم يقاتلوا وهو نص أحمد وإصحاء وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلبة ومنهم من لم ير البداعة بقتالهم حتى يبدأوا بقتال يبيح قتالهم من سفك دماء ونحوه كما روي عن علي رضي الله تعالى عنه وهو قول الشافعي وكثير من أصحابنا يعني الحنابلة وقد روي من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كان يصلي وقال لو قتل, لو قتل لكان أول فتنة وآخرها لكان أول فتنة وآخرها وهذا الخبر الذي يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يقتل رجلا فجاءه وهو يصلي فرجع الى النبي وقال يصلي فقال اقتله فجاء وجده يصلي فرجع وهكذا روي انه طلب من عمر رضي الله تعالى عنه لكن هذا الحديث لا يصح لا يصح وقد علق عليه المحقق مما سنسمع وفي رواية لو قتل لم يختلف رجلان من امتي حتى يخرج الدجال قال الحديث خرجه الامام احمد رحمه الله وغيره قال رواه من حديث بريدة الطحاوي في مشكل الاثار وابن عدي في الكامل ومن طريقه ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات قال وفيه صالح بن حيان القرشي وهو ضعيف قال ورواه ابن الجوزي من حديث عبد الله بن الزبير قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطاء بن السائب عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني في الكبير قال الهيثمي وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف قال خرجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره فيستدل بهذا على قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين ويحسم مادة الفتن وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك رحمه الله جواز قتل الداعي إلى البدعة قال فرجعت نصوص قتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بهذا التقدير الله الحمد ولله الحمد قال وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها هنا أنها منسوخة بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وبهذا نظر من وجهين أحدهما أنه لا يعلم أن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان متأخرا عن تلك النصوص كلها لا سيما وابن مسعود رضي الله تعالى عنه من قدماء المهاجرين وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخر إسلامه كابي هريرة رضي الله عنه وجلير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ومعاوية يعني ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه فإن هؤلاء كلهم روح حديث قتل شرب شارب الخمر في المرة الرابعة هذا وجه قال والثاني أن الخاص لا ينسخ, العام لا ينسخ بالعام ولو كان العام متأخرا عنه في الصحيح الذي عليه جمهور العلماء لأن دلالة الخاص على معناه بالنص ودلالة العام عليه يعني على معناه بالظاهر عند الاكثرين فلا يبطل الظاهر حكم النص وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل رجل كذب عليه في حياته وقال لحي من العرب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ارسلني وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم وهذا رؤيا من وجوه متعددة لكن يقول كلها ضعيفة وفي بعضها أن هذا الرجل كان قد خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه وأنه لما قال لهم هذه المقالة صدقوه ونزل على تلك المرأة لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل إليه من يقتله إلا أن الخبر كما عرفه أو كما اتضح أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ فهذا الرجل قذن ونسب إباحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إن ثبت قال وفي صحيح مسلم نعم يعني يقول النص العام مثل يعني لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة لا ينسخ مثلا ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه لأن هذا نص خاص في فعل خاص يمكن أن يندرج تحت النص العام ولذلك لا يصلح أن ينسخه لعدم التعارض لأنه لا تعارض بينهما والنسخ يشترط فيه ان يتعارض النصان بحيث لا يمكن الجمع بينهما قال وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا بقتل قبطي الذي كان يدخل على ام ولده ماريا وكان الناس يتحدثون بذلك فلما وجد فلما وجده علي رضي الله تعالى عنه مجبوبا تركه وهذا في الحقيقه ايضا من ما مما لم يصح لان قتله لا لكونه مجبوبا او عدم قتله ولان التحريم انما هو في الدخول لكونه اجنبي لا يجوز له ان يدخل على النساء لو صح الخبع. وقد حمله بعضهم على أن القبطية لم يكن أسلم بعده وأن المعاهد إذا فعل ما يؤذي المسلمين انتقض عهده فكيف إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل كان مسلما ولكنه نهي عن ذلك فلم ينته حتى تكلم الناس بسببه ذي فراش النبي صلى الله عليه وسلم